الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما فقد كلفت إلى ان يأتي فضيلة شيخنا العلام المحدث أبي عبد الله مصطفى بن العدوي يحفظه الله والوقت يسير إن شاء الله تبارك وتعالى فما هي إلا بضعة دقائق ويأتي فضيلة الشيخ فكلفت أن نتجاذب أطراف الحديث لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بتلكم الكلمات. ما أحواجنا أيها الاخوه إلى أن نتذاكر سويا المحبة في الله ما أحواجنا أيها السادة أن نتذاكر سويا الإيثار لله ما أحواجنا أيها الاخوه أن نذكر بعضنا بعضا المحبة في الله نعم في وقت شغل فيه المسلم عما به يسلم عند الله والله جل في علاه يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نعم في وقت, في وقت اختلط فيه الحابل بالنابل وتكلم من لا يعرف بما لا يعرف فأظهر العجر والبجر والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا نعم اي والله في وقت أججت فيه تحليلات سياسية جوفاء وتصريحات عن حمقاء بل وقنوات فضائية خرقاء أججوا نار الفتنة بين الأشقاء بين الاخلاء بين الأحباء ورب الأرض والسماء جل جلاله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة, إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ايوا رب الكعبة في وقت تنازع فيه الإخوان في أمور دنيوية ولم يرد الأمر لشرعه رب البرية ولا لسنة سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم وربنا المستعان جل جلاله سبحانه وتعالى يقول فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر اي وربي في وقت تهاجر فيه الاخوان وضاع على ايديهم في بحر متلاطم في خضم امواجه الامان ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم صحيح اخرجه مسلم من حديث ابي هريره وفي المتفق عليه من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من بدأ بالسلام ايوا ورب أيها الافاضل ما أحوجنا أن نتحدث عن المحبة التي ربما تكون ضاعت في قلوب كثير منا. فضلا عن الإيثار والمحبة في الله وبالله ولله والله ما ترك أهل الباطل لأهل الحق طريقًا إلا وشغبوا عليه ومعروف أن أهل الحق قضوا مع أهل الباطل صولات وجولات ردوهم فيها إلى الحق الذين ابتعدوا عنه بأوضح الدلالات وبالحجج النيرات فإن أبى أهل الباطل على أهل الحق إلا المواحشة والمفاحشة والمهارشة والمناقشة فليصبر أهل الباطل على حز الحلاق ونكز الأراق ومتون الصوارم والبلاء المتلاطم المتراكم فوالله ما عاد أهل الحق قرن إلا كسروا قرن. وسقوه من ندى من سنه وما كافح أهل الحق مكافح إلا كفحوه وبطحوه وأغلقوا عليه طريق مذهبه لمهربه ولو كان من بقية قوم عاد وما فصحه فصيح ولو كان من بقية قوم إياد إلا فصحوه وكبوه على وجهه وفضحوه وهذا دائما فعل أهل الحق في القمات المعتدين الذين وردوا المنايا تجرعا وشربوا من كؤوسها تجرعا والله عز وجل أمر أهل الحق أن يصرحوا به ولا يجمجموا فيه وجعل عاقبة ذلك رضاه فإذا رأينا المحبة بين أهل الحق وجدنا أن أهل الباطل قد أغلقوا طريقها أو كادوا وإذا نظرنا في الإيثار وإذا نظرنا في إفشاء السلام وجدنا أن أهل الباطل أوشكوا أو كادوا أن يغلقوه إلا بابا واحدا استثناه ربنا سبحانه وتعالى لافشاء السلام والمحبة فضلا عن الإيثار فسامحون إن كانت الكليمات ربما تخرج من قلب مجروح فهذه أنات مكلوم وذفرات مهموم وأنفاس مقرور وأنات مصدور وبكاء باكن لا ترقى دموعه ولا تسكن هجوعه ولا تهدأ ضلوعه مع رزء عظيم أصابنا وخطب جليل اناخ ببابنا الا بمصيبتنا في شرعه من شريعتنا يعرض هذا ويعرض هذا وخيركم من بدا بالسلام نعم انا اعلم ان التهاجر سنه بل اوجبه بعض اهل العلم للمخالفين ولكن انا لنا والجدال اصبح وصمه عار لا بالحسنى لما حققنا, حققنا مناط الآيات والأحاديث فجعلناها في غير موضعها ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا أحقا أفل نجم الأخوة بين الاخوه أحقا غابت شمس المحبة بين الأحبة أحقا, أحقاً, أحقاً, أحقاً, أحقاً, أحقاً, أحقاً الأخوة التي ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون رباطا وثيقا متينا قويا جدا بينه وبين خليله إذ منع أن يتخذه خليلا تلكم الأخوة الإيمانية التي ارتضاها رسول الله لتكون رباطا وثيقا متينا بينه وبين أبي بكر وقدمها على أخوة النسب فقال في المتفق عليه من حكمته صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا في لفظ غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا فما الذي يعوض تلكم المنزلة قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الاسلام ومودته وكررها أخوة الإسلام ومودته أخوة الإسلام ومودته هذه الأخوة التي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون رباطا بينه وبين أبي بكر الصديق وهي أفضل من أخوة النسب حتما لا محالة نحتاجها في وقت أحوج ما يكون فيه الأخ محبا صادقا لأخيه المسلم في وقت حق فيه علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء صحيح اخرجه مسلم من حديث ابي هريره والغرباء الذين يصلحون إذا افسد الناس لا يفسدون إذا افسد الناس ارجو الافصاح عما في القلوب ولا يجل يجرمنكم تمذهب Teman المتكلم الا لا تعدله بلى اعدله اسمع الكلام بأدل. وضع أذنيك على أذنيك نظارة سوداء, سوداء. سوداء. عفوا سيد, عفو سيد. سوداء. فقد, أذنت. فقد, أذنت. فقد أذنت انزع, إنزع ما عليك, عليك. وارتدي نظارة سوداء إن لم يكن المتكلم ذابال أمامك ولكن تدبر في كلامه فإن خرج من قلب مجروح فاعلم ان الكلم عظيم, عظيم والخطب, والخطب جليل وان لم نتدارك الامر والله, والله لن تقم لنا قائمه الا ان يشاء الله اخوه الدين اخوه, الدين الدين أخوة الإسلام, الإسلام, الإسلام, الاسلام الاخوه, الأخوة التي ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم ليعلق عليها كمال ايمان المرء انا اعني ايمانك انت اخي الحبيب نعم جلنا يحفظ وكلنا يعلم وليس واحد منا الا وقد تلبس بمخالف هذا الاصل او على الاقل ابتعد بعيدا بعيدا قليلا عن ما نقوله ونحفظه ونعلمه قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن الايمان الكامل الايمان المعهود المرجو الذي يحبه الله منك ويرضاه والنفي ليس نفيا لكمال مطلق الإيمان, الإيمان, الايمان انما لكماله نبينا عليه الصلاه والسلام, والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فهل بالفعل تحب لاخيك ما تحب لنفسك اقف وقفه مع نفسي فقط في خضم هذه الاحداث وهذه دعوه للمحبه والالفه ونبذ, ونبذ الفرقة, الفرقة ونبذ الاختلاف, ونبذ الاختلاف ووضع كل ما حدث وراء, وراء الظهور فوالله لا يدفعنا دفعا حثيثا إلى الحق بل إلى الباطل عياذا بالله خصوصاً, خصوصا وقد حققنا مناطات ليست في أماكنها ليست في أماكنها, أماكنها, أماكنها الصحيحة الصحيح أيها, الصحيح الصحيح أيها, أيها الأحبة هل تحب, هل تحب أخاك, أخاك في الله وبالله ولله حقا أم وال أنك تحتقن وهو نرفع وهو رفع نفس, الشعار نفس الشعار الذي رفعته وقد تشبه, وقد تشبه بالذي تشبهت به أنت, أنت أما جال في خاطرك حديث النبي صلى الله, صلى الله, عليه, صلى الله عليه وسلم, وسلم المسلم, المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره, يحقره, يحقره التقوى ها هنا, هنا أشار إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقد ظهرت دموع الاحتقار في عيون اخواننا لا سيما والسلام اصبح غريبا بين أهل هل تراعي حرمته في ماله ودمه واهله وقد ذكرك نبيك صلى الله عليه وسلم بهذا في غير ما موضع الا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هل تؤثره على نفسك ام العكس بالعكس تفضله على نفسك ام العكس بالعكس تحب ان ياتي الخير من عنده ومن عندك ام العكس بالعكس تنتهز الفرصه لتاخذ ما هو له حلال لتاخذه انت منه حرام ام العكس بالعكس ترغب الناس فيما عنده وتزاهد الناس فيما عندك ام العكس بالعكس, أم العكس بالعكس؟ الا يا ضيعه الحق لما قال الشافعي بعد ما تذكرناها ما ناظرت أحدا أو جادلته إلا وقد تمنيت أن يكون الحق معه نما نحن نجادل من أجل الجدال وحسن والانتصار للنفس وحسن. ألا والله ما سجد أخونه يدعو لأخيه الذي خالفه إلا من رحم الله ومن فعلها مرة تركها الثانية أما أنا, اما انا فسافضح نفسي امامكم, أمامكم قبل ان يكون, يكون فضاحنا وانصرف اما انا فلن افعلها باعتبار ان العرب تنفي ما لم يكن فيه الكمال مره او مرتان لاعتبار لهما ثم اخذني الشيطان واكلني من منا اذا اعرض اخوه عنه ولم يبادئه السلام بكى طيله الليل وتململ بين يدي ربه لانه يحبه من من ثم بعد ذلك نشكو حالنا وتشكو المساجد قلة الرواد بل وقد صنفت المساجد وصنف المتكلمون أو صنف المتكلمين لماذا ما احوجنا أن نتذكر آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى فمع كتاب ربنا في عسرنا ويسرنا في منشطنا ومكرهنا في أثرة علينا فهو حبل الله المتين ودستوره المبين وصراطه المستقيم نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين بشرا ونذيرا من تمسك به هدي ومن استمسك به عصم من أحل حلاله فاز ومن حرم حرامه حاز لكننا ما تدبرنا كلنا يبحث عن الإجابة المنصف ولكننا نبحث عنها في غير كتاب الله ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه كما عند البخاري من حديث أبي هريرة لو ان الانصار سلكوا واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار ولولا الهجره لكنتم را من الانصار وصفهم ربهم بانهم يحبون ما حبوا انما يحبون وهذا الفعل مقصود جاء بهذه الصيغه لعل ما زال الحب في قلوبهم يحبون مع العفو والصفح يحبون الذين تبوأوا الدار المدينة طابة طيبة والإيمان بيعة العقبة الأولى الثانية من قبل أن يهاجر المهاجرون إليه ما لهم يا ربي يحبون هذا الحب الذي ولد إثاء ستسمع كلاما ربما يشيب له الوليد في بطن أمه رأسه ولولا أنه صح والله ما صدقه عاقل لكنه صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم آثر الأنصار إخوانهم المهاجرين وليس الأنصار بهذا الفعل وبتلكم الصنيع بأكرم من المهاجرين لا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله آفر المهاجرون الله ورسوله فقيد الله من يؤثرهم على أنفسهم ولو كان بهم فاقة حاجة فهذه النتيجة دائمة فالجزاء من جنس العمل إخواني طرق باب عائشة طارق فخرجت بريرة مولاة عائشة فوجدت سائلا فقال سائل نعم عضه الفقر بنابه خمشه أسد الجوع بمخلبه لا يجد ما يأكله فطرق باب عائشة رضي الله عنها الفقيهة التي تعلم معنى المحبة والإيثار والأخوة فدخلت بريرة لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين سائل يسأل فقالت يا بريرة ادفع له ما عندك من طعام من أي طعام حرف الجر الزائد الصلة لإفادة الاستغراق أي طعام. اي طعام فقالت يا ام المؤمنين ليس الذي ليس, اللذي ليس, اللذي ليس اللذي الا الذي ستفطرين عليه قرص من شعير قرص من شعير هذا ما قيل للجرير أكان على ايام رسول الله مناخل قال والله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ياكل المرتق ولا المنق اذا فقرص الشعير هذا يا سيدي إذا ضربته في جرار ارتد إلى رأسه فشجها شجة منكر ورغم ذلك عائشة رضي الله عنها ستفطر عليه بعدما يبلل بالماء أو ربما لا يبلل اصلا وهذا طعام إفطارها ولم تدري أن السائل سيطرق بابها فقالت يا بريرة ادفع لهم وعندك من طعام فقالت بريرة يا أم, أم إنك صائمة فقالت ادفعيه له لماذا ما الذي أوجب على عائشة من باب الفضل والإحسان أن تفعل هذا وهي صائمة المحبة الأخوة الإثار فدفعت بريرة للسائل هذا القرص طيب من يفعل هذا هل يضيعه ربه أنتم تعلمون أن الجزاء من جنس الإحسان على قدر إحسانك على قدر الجزاء تصدقون انه اهدي لعائشه رضي الله عنها وقت المغرب شات بقرامها القرام ما تفعله العرب اذا ارادت ان تشوي الشواء فتطليه بالعجين حتى لا يتاثر من رماد الجمر فاهدي لعائشه رضي الله عنها شات مشويه مش جنب رسول الله كان يهدي له جنب مشوي انما اهدي لها شات مشويه يعني حتى لو وزعت الايثار لله لله سبحانه وتعالى ووزعت الابتسامات لله لا ان ترفع شعار الاعراض هذا يعرض وهذا يعرض لله لله وان اعرضه في صحيح البخاري من حديث ابي هريره قال رضي الله عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أصابني الجهد يعني لو تكرمتم السكينه السكينة أتى آت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد عضني الفقر بنابه لا أجد ما أكله خمشاني ضبع الجوع بحوافره وبمخالبه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعث رسولا إلى بيوتاته فلم يجد عندهن شيئا ليه كان فقير تعلمنا من سيدي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ان صح التعبير مليونير في غزوه أليس كذلك في غزوة خيبر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقي عنده شيئا من تبر وهو في الصلاة. في, الصلاة في, الصلاة في الصلاة في الصحيح صحيح البخاري في كتاب الأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس اماما فلما انتهت الصلاة قام مسرعا فابتدره الصحابة فدخل إلى بيته ثم خرج فسأله الصحابة فقال تذكرت شيئا من تب. تب ما ينبغي لنبي أن يكون هذا في بيته فأخرج فتصدق به رسول الله وهو, وهو في الصلاة, الصلاة. الإمام البخاري باب على هذا الحديث أبواب منها باب التفكر يتفكر الرجل وهو في الصلاة رسول الله يتفكر وهو في الصلاة في شيء للمسلمين في بيته فقام النبي وأرسل رسولا إلى بيوتاته فلم يجد عندهن شيئا فقام خطيبا في أصحابه من رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله فقام أبو طلحة ليس أبو طلحة الأنصار زيد بن خالد إنما رجل آخر يكنى بنفس الكنية قام أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله فأخذه وسار وراءه واستأذن امراته ثم دخل فقال يا أم فلان ضيف رسول الله اكرميه لا تدخليه شيئا فقالت المرأة ليس إلا قط الصبية فقال إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي أطفئ, أطفئ السراج نطوي, نطوي بطوننا الليلة أنا لا أريد أن أسرد سردا لكن أريدك أن تتدبر يا أخياء هذا الرجل يحب أبناءه حقا كما أن المرأة هذه تحب أبناءها صدقا وليس في البيت إلا قوت الصبي عشاء الصبية ورغم ذلك يقول الرجل المحب لأخيه الذي يبادره, يبادره ويشاطره أفراحه وأحزانه يؤثره, يؤثره على نفسه يعلم معنى المحبة صدقاً, صدقاً, صدقاً, صدقاً, صدقاً, صدقا وهو يحفظ, يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وأقسم بالله هذا الهجر ليس الهجر الشرعي أنا أعلم أن رسول الله هجر صفيه أربعين يوما وأعلم أن سعيد بن المسيب هجر أباه الصحابي حتى مات وأعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما هجر بلالا حتى مات وأعلم أن رسول الله هجر نساء شهرا أعلم هذا جيدا بل وعندي من أثار الهجر ما يفوق الدين. ولكن ليس هذا الهجل الذي ترموه أنت وتصب إليه أنت ليس هذا الهجل الذي لبس الشيطان عليك به ارجع أخي أفق يا حبيبي أفق يا حبيبي فقال الرجل المحب لاخيه محال أن يحب هذا الرجل الضيف اكثر من أبنائه لكنها المحبه التي ولدت اخوه انبثق منها إيثارا قال الرجل لمرأته إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وأطفئ السراج لماذا نطوي بطونا الليلة؟ فوضعت المرأة العشاء وجاء الضيف مع الرجل والمرأة فجعل الرجل يتلمض يتلمض يحرك شفتيه كأنه يأكل ليوهم الضيف أنه يأكل والطعام كثير والطعام قليل ففهمت المرأة فجعلت المرأة, المرأة تتلمض تحرك شفتيها. ليوهم الضيف ان الطعام يا ابا السيد كثير فلما راى الضيف انهما ياكلان فيما يبدو التهم الضيف الطعام كله ونام فلما كانت الغداء غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رااهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله في لفظ صحيح لقد ضحك الله من صنيعكما والله يعلم واقسم بالله ان الله يعلم لكنه ضحك لقد عجب الله من صنيعكما وانزل الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا هذا حذيفة العدوي رضي الله عنه تعرفونه في موقعة اليرموك أبصر ابن عم له والدخل لنفسه إداوة فيها ماء معلوم أن الذي يقاتل ربما يكون معه تميرات إداوة من ماء يشرب بها أو يشرب فيها فلما كان ما كان وانتهت المعركة وانتصر المسلمون قال حذيفة العدوي أبصرت ابن عمي فوالله إن وجدته لأوثرنه علي بشربة الماء هذه إداوة, إداوة فيها ماء يعني لا تسد رمق عطشان فجعل يبحث ولاحظ معي حذايف العدو كان يحمل سيفا ربما يزن ثلاثة كيلو جرامات وقد أصابه من النصب والتعب ما أصاب ابن عمه لكن هذه المحبة الأخوة الايثار فجعل يبحث عنه هل في الموتى لم يجده؟ في الجرحى اضنى نفسه حتى وجده في الرمق الاخير فرقله له وخر إليه اليه والخرور يكون من الوقوف فهامسه فقال ابن عمي معي شربه ماء اثرتك بها على نفسي اسقيك فاشار براسه نعم قال حذيفة فاهويت لاسقيه فلامست شفتاه فام القربة فسمعنا رجلا يتأوه يقول آه آه فامتنع ووالذي رفع السماء لم يشرب فأشار لي ففهمت أن انطلق إلى أخينا المتأوه لعله يكون أحوج إلى شربة الماء مني يا ربي قال حذيفة فعجبت فانطلقت فإذا هشام بن العاص الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقي وفي حق عمرو مؤمناه فإذا هشام بن العاص وهو في الرمق الاخير فقلت اي هشام معي شربة ماء اوثرك بها على نفسي اثرك بها ابن عمي اسقيك فاشار براسه ان نعم قال فلما هويت اسقيه سمعنا رجلا ثالث يتاول فوالله ما شرب والله لامست فم القربشة لكنه لم يشرب وأشار الي أنظر إلى هذا التواطؤ العجيب هل اتفق ابن عمه مع هشام بن العاص مع حذيفة على هذا الفعل والله ما تواطأ أبدا ولم يتفق أصلا إنما هذا هو الوازع الذي افتقدناه نعم نستغرب الآن لكنهم ما استنكروا هذا الأمر كان عندهم ديدا هذا الأمر كان عندهم دين أما سمعتم أن الصحابي كان يمص النوى ثم يشرب عليها الماء ويخرجها ويعطيها لأخيه فيكملها مصا أما سمعنا هذا حتى جعلنا مسائل ربما لا تنفعنا فجهلنا بها لا يضر وربما علمنا بها أصلا لا ينفع وجعلناها حاجز وحجر عثرة بين المحبة أخوة والإيثار أيها فقال ابن أخي أثرك هشام وابن عمي بشربة الماء أسقيك؟ قال فمات فقلت لنفسي أعود سريعا إلى هشام بن العاص قال فعدت سريعا فوفقته قد مات قال فعدت سريعا إلى ابن عمي الأول فوافقته قد مات وعادت شربة الماء إليه موقف لا أجد تعليق إلا أن أقول ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن ربنا إنك رؤوف رحيم هناك موقف في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه ومن حديث أنس أيضا ولكن تدبر معي أنا لم أقصد هذا الموقف بعينه إنما فحواه حديث مشهور آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وآخر بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد يا عبد الرحمن لا تخشى الفقر فإني أكثر الأنصار مالا أقسم مالي بيني وبينك نصفين ولي امراتان انظر إلى أيتهما اعجب إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدة تزوجتها طبعا معلوم أن هذا الأثر ربما يعني هذا لو سمعه رجل مستشرق يستنكره لأن العرب التي أقامت حربا أكثر من أربعين سنة داعس الغبراء وحرب البسوس من أجل فحل طرق ناقة شوف عنده حمية كيف أن فحلا غريبا يزاد يطرق ناقة فأقيمت الحرب العجيب يا أيها الاخوه أن هناك أمر ينبغي أن نفطن له لماذا قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف انظر الى ايتهما اعجب اليك طب ليه ما قالوش تعال نجوزك بنت فلان ولا اخت فلان اتدرون لماذا اثار اخوه امر اخر ومؤاخاه امر اخر لم يكن في المدينه اي واحده تحيط تتجوز على طول تتطلق تتجوز على طول بعد العده من يفعل المحبه دلوقتي بيبقى ثلاثه اخوه مات اخوهم وعنده اولاد خايفين يتجوزوا ارملي اخوهم انما في المدينه ما فيش اي يا سيدنا الشيخ ما فيش اي لان هذا المجتمع ساد فيه المحبه وساد فيه الاخوه انا اخويا يبات لي حطت إيده على خده كده يا ترى بنتي ميلها يجوزني مش مهم, مهم تبقى الثانيه الثالثه الرابعه مش مهم أيها الاخوه المنهج هو هو المنهج الذي اخرج ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد هو هو فالعيب فينا في كيس الكثير وفي جعبات الكثير ولكن اذا تدبرت اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ووضعتها نصب عينيك وجدك انك مقصر وانه مقصر اذا قال قائل لماذا نحن هكذا وهم على خلافنا يعني اي واحد عبد الرحمن بن عوف رجل كما انت رجل يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب ويأتي بلازم ذلك كما تأتي أنت بلازم ذلك ويأخذ حظه من النساء كما تأخذ أنت حظك من النساء لماذا؟ هو أمر واحد إن حدث بينهم حادث هذا الأمر لا يخرج عن النطاق النظر إذا تدبرت سير الصحابة يعني مثلا سأذكر لك موقف حدث بين آل رسول الله حتى لا تقول كيف, كيف أفعل هذا كيف أكون مثل هؤلاء كيف السبيل نشر المحبة والإيثار والأخوة بين الناس كيف سأذكر لك موقف ذكره أبو يعقوب المدني قال كان بين الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين أمرا ما يحدث بين الاخوه وهم أبناء عمومة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من ولد الحسن وهذا من ولد الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو يعقوب المدني وكان محبا لهما قال كان بين الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين أمرا فجاء الحسن إلى علي في المسجد وهو بين أصحابه فلم يترك له شيئا بالبلد كي يلي وعلي بن حسين يسكت, يسكت, يسكت, يسكت فلما انتهى يسكت خرج علي, علي والله, والله ما جدل وما ناظر وما أصل وما أخذه, وما يأخذنا ما, أخذه ما, ما ياخذنا أين نحن من قول من النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا الجدل أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم صحيح نخرجه مسلم وكذا غيره أين نحن من قول ربنا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وهذا ليس الجدال المحبوب الذي حثنا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعاله كما أمره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وجادلهم ده اهل الكتاب يا إخوة ده اهل الكتاب يا إخوة وبالتي هي أحسن إنما سبحان ربي هل ولينا أهل الكتاب هل تركنا وراءنا محمدا رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هل تركناها وعكسناها لا بد من وقفه انظر إلى علي بن حسين ماذا فعل ترك المجلس والله ما جادل وما نظر ولما كان من الليل ترك بيته وذهب إلى ابن عمه الحسن فطرق بابه فخرج فقال يا اخي ان كان في ما قلت فاستغفر الله واتوب اليه وان لم يكن في ما قلت فغفر الله لك وانصرف فوقف علي مع نفسه فبكى فاسرع وراء اخيه فاحتضنه وقال لا تثريب عليك يغفر الله لنا مين فينا بيلحقها <تصفيق> من قبل ما الشيطان يأخذه ويأخذني من منا من لحيه على الأقل برسالة رسالة تليفون بس رسالة في ستمائة رسالة دلوقتي ببلاش في فودافون صح مش دعاية والله رسالة يا أخي غفر الله هو في أخ عملها معي جزاه الله خيرا أسأل الله أن يجزيه عني خيرا ولو يسمح هو موجود في المجلس لو يسمح أن أذكر اسمه يعني يشير إلي هو موجود يعني حدثت بيني وبينه خصومة في بيتي وتطاولت عليه لاني أكبر منه سنا وهو صدره رحب وقبل أن أنام أرسل رسالة جزاه الله خيرا فحواها اسال الله ان يجعلك ناصرا للسنه قامعا للبدعة يعني لو يتكرم حتى ناتسي به يعني يشير اليه وانا اذكر اسمه فان ابى ان يجعلها بينه وبين ربه فهو يعني ابا الحارث حفظه الله مين منا عملها مين منا عملها أيها الاخوه إذا سألت كيف السبيل كي أكون مثل هؤلاء السبيل محود معروف رسول الله قال صلى الله عليه وسلم والحديث أخرج مسلم من حديث أبي هريرة لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب انظر إلى الغاية يعني لا تدخل الجنة حتى تكون مؤمنة ولن تؤمن الايمان المعهود كما قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم امبارح بس اخ قابلني قال لي الاخ فلان شافني بصلي من فوق لتحت وما نمش عليه السلام وهو موجود بيننا هذه دعوه يعني أنت هو رفع نفس الشعار الذي رفعته, اللي رفعته, رفعته, رفعته وأنتم, وأنتم في السنة, السنة سواء, سواء بإذن الله لكننا اختلفنا في مسألة تنظر إليه من فوق لتحت يا إخوة أنا يعني لا أتحدث عن نفسي ولكن هذا مثل أنا بقى ل 15 سنة مدرس قابلني تلميذ من تلمذيتي دكتور جامع وواحد معلق ثلاث دبابير مولدي 82 و 86 وقابلني وكان اخواني في نفس السن احبوا الي منهما لاننا في السنه وفي طلب العلم سواء ولكنه لم يلقي علي السلام ونظر من اعلى الى اسفل واحتقرني طب انا كنت في مثل استاذك يعني ووالله أنا أحبه في الله ليس موجودا بيننا وأنا أقسم بالله أحبه في الله وإذا تكلمت عن منهج لا أتكلم عن أشخاص الشخص على وأنا أتكلم عن مر الشليع من البحر دارويش وأتكلم عن أشخاص وأقول ربما وضعوا لحالهم في الجنة قلت هذه وهذا مسجل قلت يا إخوة ربما وضعوا لحالهم في الجنة ولكن أنا أتكلم عن شخص الآن الـ انظر الـ الى الترتيب, انظر الترتيب, الترتيب, الترتيب لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا افشوا أفشو السلام لا لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا طب الوسيلة الثانية إذا أغضبك استوقف, استوقف وقل له إني أحبك في الله, الله. نبي عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه أحمد وبدعود والتلميذي حديث المقدام ابن معد يكرم قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك في الله يعني اختيار الأسلوب المناسب مع الرجل المناسب أراد أن يوصيه، فقدمه لإزالة الغل, الغل حقد, حقد والضغينة وهناك حديث طويل لا أريد أن أبدأ فيه حتى يأتي الشيخ على القدوم إن شاء الله حتى لا أطل وأختم ثالثا يعني أولا بيدره بالسلام أخطأنا فكسرنا الطريق على رجل فنزل من العربية اللولي بالما لا فيه ونزلي موت فأنا قابلت فقلت والله أحبك في الله قال لي طب يا شيخ يلا بالسبب أقسم, أقسم بالله لكم بذا أدوث ومرة أخرى أيضا نزل وهم بنا فقلت السلام عليكم ورحمة الله قالوا عليكم السلام ورحمة الله ماشي عبد يغير الله ما في قلبي في لحظة وأنا أقسم بالله متجرد من هذا صادق غير حاند والله الذي لا إله إلا هو حدثت وماي أنا وأنا الذي قلت له هذا أخبرني أبي قال كسر علي سائق سيار فسبني بالأم والأب وسب لي الدين فابي قال والله لا, لا اتبعنا فسار وراه بالسياره ضيق علي ضيق المهم كسر علي وقف قدام الناس فنزل فقال شوف انت شتمتني وسبت للدين الدين روح يا اخي الله يسامح وأنا بحبك السواق بكى السائق بكى اعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه ولكن هناك مفاتيح هو مفتاح مفتاح مفتاح ايوا الاخوه ثالثا الزياره في الله وبالله ولله النبي عليه الصلاه والسلام يقول الا ادلكم على رجالكم من اهل الجنه النبي في الجنه والصديق في الجنه والشهيد في الجنه والمولود في الجنه والرجل انظر, أنظر, أنظر, أنظر النبي. النبي. جنس النبي جنس النبي والصديق والشهيد, والشهيد والمولود, والمولود الذي مات قبل أن يحتل والرجل يزور يزدلل. أخاه في ناحية المصري أي البلد في الله في الجنة بس خرج زائرا حديث خرج ابو داود من حديث كعب بن عجرة الزياره في صحيح مسلم من حديث ابي هريره النبي عليه الصلاه والسلام يقول خرج رجل يزور أخذ له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملك فأتى الملك فقال أين تريد قال أخذ لي في هذه القرية قال هل لك من نعمة تربها عليه تنميها عليه في تجارة بينك وبينه هل ستجلس معه لأنه موافقك على مذهبك أم أنك ستجلس معه لله وبالله وفي الله فقال لا غير أني أحبه لله فقال الملك فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه بس, بس طب إذا قال قائل طيب أنا هاج على نفسي وهعصر على نفسي لمونة وهروح لإخواني الذين أغضبتهم مالي عند ربي بعض الناس يقول هذا وقد قال ذلك الصحابة يا رسول الله مالي عند ربي لو فعلت هذا وأنت لك أن تسأل مالي عند ربي لو آثرت إخواني ونشرت المحبة والود وأغلقت باب الضغيلة والحقد والغل مالي عند ربي مالك أخرج الإمام أحمد في مسنده والحديث صحيح من حديث معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فالحديث القدسي وجبت ما وجبت يا رب فالله أوجب على نفسه من باب الفضل وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيا في في والمتباذلين, والمتباذلين فيا في في ان تصد في تصبك الاولى فالاخيره وجبت محبتي للمتحبين فيا اليست هذه جائزه, جائزة يا الفاضل جائزة من الله من مباشره, مباشرة اليست هذه جائزه تستحق ان الواحد يعصر على نفسه طيب ان فاتتك الاولى المتباذلين هذه خرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة في الحديث المشهور الطويل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل فذكر منهم رجلين تحابا أليست هذه كافية نريد آخر أخرج الترمذي من حديث معاذ قال صلى الله عليه وسلم المتحبون بجلال الله لهم منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والشهداء سبحان, سبحان ربي الحديث سبحان صحيح. صحيح. صحيح الذي يحب, يحب أخاه في الله, في الله. له في الله. من يوم القيامه الله. من نور يغبطه, يغبطه عليه, عليه النبيون والشهداء أليست هذه شهداء. بجائزة أخيراً, أخيرا خرج الإمام أحمد والتلمذي من حديث معاذ عاد. قال صلى, صلى الله عليه صلى وسلم, صلى وسلم. صلى قال الله تعالى أين المتحبون بجلالي اليوم, اليوم أظلهم يوم بظلي, بظلي يوم لا ظل, يوم لا ظل إلا, إلا ظلي الشيخ في الطريق ف... ف... يعني أنا أريد أن أدخل السرور على قلوب إخواني في دقيقة حتى لا يجد أحدكم في صدره مني شيء وهي طرفة ومسحة ومنها أن نتعلم الا نحقر أحدا فربما أنت أعلم من أخيك لكن ربما سيرزق الله عز وجل رجلا يفعل بك ما فعل بالاصمعي ايه القصه الاصمعي اصمعي لسان العرب حجه الادب عبد الملك بن قريب بن اصمعي من الطبقه التاسعه اخرج له مسلم وابو داود والتلميذي الاصمعي هذا قال دعاني بعض العرب الكرام الى مادبه طعام فاجبت فجاء بباطية وعليها السمن يسيل فجلسنا نأكل فجاء عربي ينسف الأرض نسفا بلا دعوة فجلسنا يأكل وجعل السمن يسيل على لحيته يا أبعا السمن مش الإدام يسيل على لحيته هكذا كذا قالوا وعلى قراعه فقال الأصماعي طبعا والأصماعي في أعلم منه في الأعدى ما فيش فأعجب بنفسه فقال الأصماعي لأضحكن القوم عليه فقال الاصمعي له كأنك أثنة في أرض هشي أصابها وابل من بعد رش فنظر الاعرابي ومعلوم الأعراب أقحاح عربي قح ولست بنحوي يلوك لسانه لكني سلفين أقول فأعرب فعلم أن الكلام عليه فقال الأعرابي الكلم أنثى والجواب ذكر كأنك بعرة في استكبش مدلات وذاك الكبش يمشي فالأصمعي الاصمعي قلت لك فالاصمعي قال اتقول الشعر قال كيف لا أقوله وأنا أمه امه وابوه فاحرج الاصمعي فقال ففتشت في قوافي الشعر لكي اتي بأصعب قافيه فوجدتها قافيه الواو السكن المفتوح ما قبلها عايز حليل فقال الاصمعي يا اعرابي اتني ببيت شعر آخر هو سكن المفتوح ما قبلها فقال الأعراب قوم بنجد عهدتهم سقاهم الله من النوم جبها فضلية الشيخ ولا ما جبهاش نو وهي وهو ساكن ما ما قبله فقال الأصمعين نو نو ماذا؟ قال نو تلألأ في دجا ليلة كارحة مظلمة لو قال لو يريد أن لو ماذا؟ قال لو سار فيها فارس لنثنى على بساط الأرض منطو قال منطو ماذا قال منطو الكشح هضم الحشاء كالباز ينقض من الجو قال جو ماذا قال جو السماء والريح تعلو به فشم ريح الأرض فعلو قال فعلو ماذا قال فعلو لما عيل من صبره فصار نحو القوم ينعو قال ينعو ماذا قال ينعو رجالا للقنا شرعة كفيت ما لاقوا ولاقوا قال وما لاقوا قال لو كنت لا تفهم ما قلته فأنت عندي رجل بو برضو على الوزي فقال بو ما البو قال البو سلخ قد حشا جلده يا الف قرنان تقوم عني او وطبعا ما فرح في اسطوانات كده واكل وصواني او وشاولوا على اسطوانه كده فقال او ماذا قال او اضربه في صوانه في راسه فتقول في ضربتها فو فقال الاصمعي فخشيت أنا أسأله ما الفو فيضربني بصوانة في رأسه فهو ظن ان ما فيش حد إلا هو فوقع فأراد الاصمعي يعني أن يكسب الفرحة فرحة فقال يا أعرابي أنت ضيفي فقال الأعرابي لا يكرم أو لا يرفض الكريم إلا لئيم وخلي بالك برضو ليس الاصمعي شهيد فرح لمرأة فقال يا امراه الأعراب ضيف الليل اصنعي لنا دجاجة قال فأتيته بالدجاجة أنا وزوجي وولداي وبنتاي يبقوا كام؟ كام؟ على فرخ فقال يا أعرابي قسم فرق برضو عايز يزنقه. فقال الأعرابي أنت الرأس رأس البيت الرجل يعني أنت الرأس فلك الرأس والولدان جناحان فلهما الجناحان والبنتان رجلان والمرأة العجز فلها العجز وأنا الزائر فلي الزور كله وكالي الفرخة كله فالاصمعي قال لا لا والله لا يتحدث الناس أنك غلبتني مرتين يا امرأة صنعي لنا غدا خمس دجاجات ما المسألة واضحة خمسة في يعني مسألة ما أولى شوي قال فجئت فقلت يا اعرابي فرق فقال الاعرابي شفعا تريد أموت, اموت وانا بهذه المناسبه انتهز الفرصه انا احب كل اخواني واقسم بالله لا استثني منهم أحدا لا استثني منهم احدا وانا اسف لما صدر مني تجاه الأخ باسمه ولا أعلم أني فعلت ذلك أقسم بالله العظيم أحب كل إخوان وعلى رأسي من أخون فقال فجئت بخمس جزار فقلت يا عربي فرّب فقال شف عن تريد أمويت مروا حديث فقال الاعرابي شف عن تريد امويه فقال الاصمعي ان الله ويت يحب الوتر فقال إذن تريد الفرد يعني عايز يستخد فرخه لوحدها فقال الاصمعي او هذا فقال الاعرابي إذن خلي بالك هو هيقسم على إيه على الوتري ما الاصمعي قال ايه انا موافق بالوتر خلاص فهيقسم على الوتر الوتري كام واحد ثلاثة خمسة سبعة هم كام فرخه يا دوبك فقال ايه ويتر انت, أنت وزوجك ودجاجة, ودجاجه وولداك ودجاجه وبنتاك ودجاجه وانا ودجاجتا, ودجاجتا،, ودجاجتا، غلب برد فالاصمعي قال لا والله لا والله الارض لا اضرب هذه القسمه ابدا قال لعلك تريد الشفع قال هي هي القسمه الشفعي قال طيب ماشي شوف فقال له انت وولداك ودجاجه شفع لا وزوجك وبنتاها ودجاجة, ودجاجه وانا وثلاث, وثلاث دجاجات, دجاجات ووالله والله لا ارضى إلا بهذه القسمه فاكل من الاعرابي الدجاجه كله ولقن الاصمعي درسا سأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في ظل عرشه بحبي لكم إنه لي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأسف أني تكلمت بين يدي شيخنا وبين يدي شيخنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك يعقب علي الشيخ حتى نستفيد جزاكم الله عننا خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته